بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله بركفا والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى ثم شرعنا في المرة السابقة في الكلام على الآية الأولى من سورة الفرقان في قوله تبارك تعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وتكلمنا عن كلمة تبارك وهي فعل ماضي اثنى به القرآن على الله تبارك وتعالى بهذه الصورة لم يأتي منه مضارع ولا أي تصريف آخر ولم يأتي منه ثناء على غير الله تبارك وتعالى. حتى استقر في حس المسلمين أن هذا ثناء اختص به الله عز وجل مثل ايضا الثناء على الله تبارك وتعالى بأنه تعالى والثناء عليه بلغة سبحان وكلها تدل على العلو والتنزه عن النقص وعظيم البركة تبارك تدل على كثرة البركات التي تأتي من عنده عز وجل ولذا كان هي من أنسب ما يأتي مع انزال القرآن لأن أعظم النعم وأعظم البركات التي تأتي من عند الله تبارك وتعالى التي أتت من عند الله عز وجل هي انزال الفرقان قال الذي نزل الفرقان كما ذكرنا كان الطبيعي نقول تبارك الله ولكن اختصارا جاء بهذا الوصف لأن المقصود ذكر القرآن طب الخطاب كان لمن ينكرون أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى ده جزء من أجزاء تربية بمعنى أن الكلام يأتي بهذه الصورة من الإبهار في لفظه ونظمه وترطيخه للقلب ثم يتضمن جزء مما هو مقر به عند الخصم وجزء مما هو محل نزاع ليترك الخصم يردد الكلام مع نفسه ويتأمل فيما يقر وفيما ينكر لو كان له قلب ولو كان يتأمن ولو كان غرضه بالفعل هو إصابة الحق لكان ما يجد من عذوبه اللفظ ومن دقه المعنى فيما يقر دليل على ما ينكر ولوجد وجد في هذا الثناء على الله تبارك وتعالى ما ينبئ بأن هذا القرآن من عند الله هنا في ملاحظه لاحظ كثير من اهل العلم ان القرآن احيانا يستخدم تعبير أنزل كما في قوله تعالى إن انزلناه في ليله القدر وساعات يستخدم نزل وهنا الزين ازاي مشددا وفي اللغة العربية بنقول زيادة الحروف غالبا بتكون نتيجة زيادة المعاني البشر ممكن يستعمل اللفظين بمعنى واحد لكن لما نجد ان القرآن استعمل اللفظين هذا احيانا وهذا احيانا عند التأمل آل يبقى انزل إنما تعبر عن نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحد ونزل إنما تعني نزول القرآن منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا ناسب هنا الصورة هنا قلنا بتتكلم مع المشركين فيما اثاروا من شبهات حول القرآن ومنها قالوا لولا نزل عليه هذا القران جمله واحده فمن هنا استخدم لفظ التنزيل واستخدم وصف الفرقان الفرقان أحد أسماء القران قيل لانه فرق بين الحق والباطل وقيل لانه نزل مفرقا بخلاف التوراة والإنجيل التوراة خطها الله عز وجل لموسى عليه السلام بيده وألقاها عليه مرة واحدة القرآن مما امتز به عن الكتب السابقة أنه نذل مفرط وده معنى آخر من معاني عظمة القرآن وبلغته إن في كثير من الآيات وكثير من الألفاظ تحتمل معنيان كلاهما صحيح ففي وصف هذا القرآن بأنه فرقان تحتمل معنى أنه فرق بين الحق والباطل وتحتمل معنى أنه نزل مفرقة ولعل معنى أنه نزل مفرقة مناسبة لموضوع الصورة ومناسبة لاستخدام الفعل نزل بدل انزل ها هنا فهنا في هذه افتتاح هذه الصورة اثنى الله على نفسه هذا الثناء ثم بين انه نزل هذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اجابه على شبهه ستاتي في ثنايا الصورة ان هذا من عند الله تبارك وتعالى يحكم ما يشاء وقد شاء ان يجعل هذا القران ينزل تنزيلا ويرتل ترتيلا ولا ينزل جملة واحدة وأثنى على هذا القرآن ووصفه بأنه فرقان ثم قال على عبده كما ذكرنا دائما نجد إن الثناء على الله تبارك وتعالى يكون معه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية وهذا من ادله إن القرآن من عند الله لان دايما نقول بنفترض الحالتين وبندعو كل إنسان يسمع القرآن إنه يتأمل ولا يردد كالببغاء ما يسمعه من شبهات ونحو ذلك هذا من يدعي أنه رسول من عند الله إما أن يكون أصدق الأصدقين وإما أن يكون أكذب الأكذبين مش حتى صادق أو كاذب لا وهو اما صادق حيبقى رسول وحينئذ يكون اصدق الاصدقين وان كان كاذب يبقى بيكذب على الله في اعظم موضوع يبقى اكذب الاكذابين يشوف اللي حال اكذب الاكذابين لو قلنا انه عبقري وانه بليغ وانه فصيح وانه اوتي هذا الكلام الحسن البليغ الذي لا يحسن الخلق مثله يقوم حيخلي يثني على الله عز وجل مع أنه لا هم له في الثناء عليه وما هو إلا رجل كذاب ودايما يجعل نفسه عد ناهك عن ما عتب الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن مما يستحيل ان أحد يجد في نفسه لو انه كاذب ان يتقمص شخصية أن أحد آخر يبكت على شيء يسير جدا مثلا تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا لا لاذقناك ضعف الحياة وضعف المباد شوف الـ الـ الـ الـ الأمر محل العتاب لقد كت يعني ما حصلش ده مجرد تركن إليهم شيئا قليلا يعني شيء قليل جدا وما حصلش ومع ذلك يأتي معه هذه الشدة فهذا مما لا يطيقه أحد انه يدعي يكون مصاب بداء العظمة ويكون عزيع من نفسه رسول هو مش رسول والكلام ده كله بعدين يكون موضوع الرسالة اللي يقول انه نازل عليه في هذا التبكيت على أمور أيصر من اليسير وهذا العتاب من الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن دليل على أن القرآن ليس من وضع محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال ليكون للعالمين نذيرا هذا الفرقان مش نازل عشان أهل مكة ولا أهل الجزيرة العربية ولا إنما نازل للعالمين وكما ذكرنا القرآن المكي من أوله إلى آخر لا تجد ابدا أي نوع من التردد أو المواربة أو ترك الباب مفتوح للاحتمالات لأن الكاذب لا يدري الغيب وبالتالي مش ممكن يتكلم بكل ثقة على المستقبل إذا كان ليس معه وحي من الله تبارك تعالى حنجد الثقة ونجد ده امر آخر غير الثقة في إن هذا القرآن نازل للعالمين وإن حيبلغ الناس جميعا بل ويبلغ الثقلين بنجد الخطاب لاستعلاء في القرآن لا يوجد مثله شوف التوراه التوراة والإنجيل المحرفين لا تجد فيهم خطاب تشعر أنه من الاله الأعلى المتعال الجبار المتكبر لا الخطاب خطاب بشر ينسب الكلام إلى الله وإنت جرب كده واقرا كلام الأدباء اللي له دراية بكلام الشعراء الأدباء الخطباء الزعماء الساسة ممكن شخص ما شفتوش خالص وتكون عنه فكرة كافية من خلال كلامه فانظر إلى أي إنسان كذاب أو أي إنسان متكبر هو مخلوق بس متكبر ولما يحب يعمل نفسه يعني وينتفش كذا تلاقي نفسك بتكتب الضحكه الضحكه عايز يطلع الكلام مش متناسب مع شخصيتك القرآن من مظاهر عظمة القرآن أن الخطاب لاستعلاء في القرآن خطاب لا يملك الخلق حياله إلا الإذعان وتجد هذا في نفسك اضطرارا لأنه خطاب من عند من يمتلك ومن يوصف بالعلوم ومن يوصف بكل صفات الجمال والجلال فاذا هذا الخطاب من الله تبارك وتعالى للناس جميعا في هذا الإنذار ليكون للعالمين نذيرا والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا أرسله برسالة ورسالة الإعلام يخبر الناس بوجود الله بانه هو الإله الواحد وأن هذا كتابه وأن هذا شرعه ويبشر من آمن يعلم بالجزاء الحسن وينذر من كفر يعلم بما ينتظره من عذاب عند الله تبارك وتعالى ولكنها هنا اكتفى بجانب النظارة لأن المجال مجال مناظرة المعاندين فكان هذا نوع من أنواع الشدة في الخطاب أن تذكر النظارة فقط تعال نشوف كذا الايه دي هي افتتاح الصورة تعد كلماتها هتلاقيها كلمات تعد على أصابع اليد الواحدة ده عنوان الصورة الايه بتقول ان في رسالة الى رسول بكتاب لانظار الخلق كاف ده عنوان الصورة في آية واحدة وده بيسموه في البلاغة حسن الاستهلال إن الكلام اللي تبتدي به يكون كلام جامع يقول أنت عايز تقول ايه؟ عشان السامع يشوف الموضوع داخل في اهتماماته ولا لا وحتى من غير ما يشوف احنا قلنا الخطاب مطلوب في الآخر يخاطب القلب والعقل معنا فالخطاب ما ما لا يترك فرصة للسامع انه ياخد قرار ده مطلوب ان الكلام يتمكن منه حتى يعتمل في نفسه ويعتمل في قلبه وفي عقله ويفكر فلو ان السامع فقط فتح قلبه ونظر يلاقي ان كده من البداية عرف الخطاب ده موضوعه ايه الكلام ان الاستهلال الصورة بيقول له في رسالة وفي رسول وفي كتاب وصف بأنه فرقان وفيه نظارة فهل استمعت لها ده مفتتح هذه الصورة ثم كان كتتم لموضوع هذه الصورة من العناء الافتتاحية مفروض بتبين الموضوع كانت الآية التي بعدها كتتم لها بحيث ان مجموع الآيتين دول أعطوا السامع كل ما يحتاج عن موضوع هذه السورة قال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق, وخلق كل شيء فقدره تقديرا قلنا فصلة الصوره بيئة الألف المنونة اللي عند الوقف عليها نقف عليها ألف ممدودة دي فاصلة ما تكررتش كتير في القرآن وبتناسب المعاني التقريرية وهنا الصورة بتقرر المشركين بحاجات كتير فجاءت هذه الفاصلة وهي متحدة في الصورة كلها في بعض الصور بتلاقي في أكثر من فاصلة لكن في النهاية بيصل المعنى بأوجز عبارة مع استحسان في السمع وسهوله في النطق يبقى هي دي ال... تمام البلام فجدت يبقى عندنا كل الآيات مشي على الفاصله ديت لما نيجي نبص من حيث المعنى هو وصف الله تبارك وتعالى في الايه الاولى بانه نزل الفرقان على عبده طب كماله الاوصاف ان له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير أربع أوصاف الأولاني والرابع الخصوم يقرون بهما والتاني والتالت ينزع فيهم يوم انت الخطاب بيجبر السامع انه يسمع لغاية الآخر وبعدين يفكر له ملك السماوات والأرض هو المشرك يقول أقررنا بذلك ولم يتخذ دولة المشتكين بينزعوا في القضية دي ولكن ما يقدرش هنا لو هو إنسان عاقل لا ياخد قرار في الرد على الكلام ولا يرد عليه غير يكمله هيلاقي التالتة كمان فيها نزاع وبعدين الربعة لا ما فيهاش وخلق كل شيء فقدره تقدير، والربعة والأولى يرد على التانية والتالتة بمعنى إذا كنت هتقوله له ولد أو له شريك وفي نفس الوقت بتقوله خلق كل شيء فقدره تقدير يعني خلقه وجعل له قدره كله وجعل له هيئته ونحو ذلك طيب الولد حيبقى مخلوق ولا مش حيبقى مخلوق لو قاله حيبقى مخلوق يبقى إزاي يبقى ولد ومخلوق عشان كده اللي بيقولوا اتخذ الله ولدا يقولوا تولد منه تقول له خلق لا مش عايز يقول انه مخلوق يجي النصارى يقوله عيسى ابن الله ما يقولوش انه ايه ما يارضوش يعترفوا بالخلق وفي نفس الوقت يقولك اصل الولادة دي ولادة معنوية في النهاية لا قدر يثبت ديه ولا قدر يثبت فبنقول فبنقوله لو هو انت بتقول خلق كل شيء الاله خلق كل شيء وعايز تنسب له ولد حيبقى مخلوق طب لو يبقى مخلوق ينفع يبقى ابن الإله مخلوق طب لو مش مخلوق يبقى الإله مش خالق كل شيء يبقى دول صاروا إلهين أو ربين طب له شريك نفس القضية إذن الرد المنطقي ده اتقال في جملة واحدة وترك السامع يدير المعنى ويجيل المعنى في ذهنه عشان يرد على الجملة الواحدة دي اللي ما يعرفش يفك كلمة منها الواحدة ده هي على بعضها كده يقبل ولا يرفض عايز أقول اقبل كذا وارفض كذا طب خد بالك ده انت اللي قبلته ينافي انك انت ترفض الاخر ولذلك كان هذا تمام تعريف بالله تبارك وتعالى مع هؤلاء المعاندين قبل ما يكملوا عنادهم يتاملوا في ذلك هل هم يعترفون بأن الله له ملك السموات والأرض وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا طب إذا كان كذا إزاي بعضهم يقول أنه ولد وبعضهم يقول أنه شريك ده كذا بنتعامل مع الايتين على أنهما خطاب للمشركين لأن ذا كان الحال وقت نزولهم وكيف أنهما أقام الحج على المشركين من جميع الجهات لكن لما تيجي تقول طب اللي مؤمن خلاص الايتين دول يقول دول مش بتوعي زي ما انت ممكن تيجي تمسك مثلا كتاب كتاب من كتب العلم بيرد على الملحدين تيجي تقرأ تقول انا مالي كلام يمرض القلوب وعمال نقول لهم انتو بتطروا بان في خالق لما فيش طب انا عايز اقرا حاجة تقوي ايماني لا القرآن مسته بقى إقرأ انت كمؤمن كده في ايه اعظم منك تقول تبارك الله وانك تتذكر نعمة انزال القرآن وانك تتذكر نعمة خلق السماوات والارض وانك تتذكر ان من صفات كمال الله انه تنزه عن الصاحبة والولد وانه خلق كل ما في هذا الكون يعني ماذا الخطاب للمؤمن خطاب يقوي الايمان في القلب يحتاج المؤمن والكافر كان هذا هو الاستهلال في هذه السوره في قضية ثانيه ذكرها بعض اهل العلم في كيف ان القران يسر للقارئ كلمة السماوات بجمع سماء السماء والأرض السماء جمعها سموات والارض جمعها أرضين وهي كلمة مستفقلة في النطق فنزه الله كتابه عنها عشان انت تقرأ القرآن وانت مستريح تقرأ ما تجدش صعوبة في نطقه يوم يصل إلى قلبك هتلاقي دايما الكلام على السنوات والأرض ولما أحب ولكن لإثبات أنه هم سبعة زي ما السماوات سبعة قال هو الذي خلق سبعة سماوات ومن الأرض مثلهم ما فيش كلمة الأرض شوف المقدار ان اللفظ الواحد المستثقل لا مش هيبقى في هذا الكتاب المعظم عشان انت تقرأ القرآن يبقى القرآن يسير يصره الله تبارك وتعالى للذكر فذا أحد شواهد أن الله يسر القرآن للذكر لكلمة موجودة في لغة العرب وقد يقتضي السياق ذكرها ولكن لما كانت كلمة فقيلة تقطع على القارئ تلذذه بالقراءة وتذبره في المعنى جاء إثبات من الأرضين سبعة ثم جاء بعد ذلك ذكر الأرض على اعتبار أنها اسم جنس لكل الأرض هذا ما يتعلق بهاتين الايتين نستكمل في المره القادمه على شاء الله سبحانك اللهم